بسم الله الرحمن الرحيم 1 لام ميم. 117. الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين 118. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون 119. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يذبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون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 119. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون 110. إنما يؤمن بِهَا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون 111. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم 116. خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون 117. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون 117. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستعون 118. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون 119. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار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 119. وننفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون 110. فأعرض عنهم وانتظر إنهم